بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا نِّيمُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما برك لعلهم يهتدون. Allah الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه مُولي من ولا شفيع أَفلا تَتذكّرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقدار ألف سلة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا طللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون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 عملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّسوا وسبحوا بحمد ربهم خرّسوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ر خوفاً وطمعاً ومما رزقناه ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مُؤْمِنًا كمن كان فَاسِقًا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 إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريد من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 Laten